قال يا المسلمات ندعو قومنا بالامر المعروف. ندعو قومنا بالأمر المعروف والنهي عن المنكر ونحن حافظات لكتاب الله ونقوم بشرح الايات الواضحات فهل علينا اثم في ذلك شكر الله لكلنا على تحفيظك القران هذا باتفاق وتحفيظ وحفظ ايات باتقان ثم تذبين تحظين غيره هذا من أكبر المعروف هذا من أكبر المعروف ويا ليت كثير من, من تسمى بالدعوة من رجال ونساء كرسوا جهودهم على هذه النقطة تدريس قرآن وتحفيظ احاديث وتحفيظ لغة عربية وكلام علماء بالعلماء السابقين يا ليت هذا هذا الاكبر الامر معروف ان على منكر اما قولك الله على انا ما اقدر اقول انت مصيبه انت مصيبه او مخطئه لاني لان الامر المعروف ان على منكر اسمعوا يا اخوان انتم اخوات جميعا مبدا الامر بالمعروف وان على منكر ليس مختلف فيه في نص القران والسنه وانه لا تقوم امه إسلامية ولا مجتمع اسلامي الا به لكن لكن الخلاف في الطريقه والشروط للامر بالمعروف و المنكر اجتمعت ام فخف اتق الله يا ايها المسلم والمسلمه لا تظنك تأمر بالمعروف وانت تأمر بالمنكر ولا تظنك تنهى عن المنكر وأنت تنهى عن معروف. ما العلاج? علاج التعلم. اعرف اولا المعروف ثم امر به. وعرف المنكر ثم انهى عنه. اذا اردت من لا المنكر الطريقة. اعرف الطريقة. لان الطريقة تحتاجها في كل مقام. المنكر واحد. لكن قد تحتاج الطريقة في عشرين مقام. كل واحد له طريقه ففرقا بين المنكر مع انسان عايز وفرق بين انسان لك عليه ولايه وفرقا كون المنكر من واحد ارفع منك درجه في ال في, في الوظيفه مثلا في الاداريه في الاداريه فرق بين الامر هذا والامر هذا هذا اذا عرفت ان المنكر ربز المنكر تعرف الطريقة وهكذا المعروف أولا نعرف المعروف هو معروف الواجب تركبه كفر ولا معروف الواجب تركه معصيه معصية ولا معروف السنة ولا معروف المباح كمان واحد مثل المنكر هو منكر شرك ولا منكر نفاق ولا منكر معصية كبيرة ولا معصية صغيرة فإذا عرفت درجات المعروف ودرجات المنكر لابد ان تعرف الطريقة والدليل ايضا لابد من حسن النية اما انك تسألين تقول انا انا ما اعلم الغيب انا قطيت هذه الطريقة انت ومن سمع السؤال هذا جيد وكل واحد محتاج له هذه هي الطريقة ولكن الشيء اللي بيدينه ويمكن يدرك كل مسلم انك ما دمت لم تفعل فانت سليم سالم ولكن الخوف على ما اذا فعلت ثم رجعت تتندم امرت بالمعروف تبين لك ان امرك مو بعد سنه من منكر ومعروف واجب ولا حقه او معروف مباح دارو مباح ومستحب ثم اعطيته اكثر من حقه او منكر اشترك وعطيته حقه او منكر, أقل من من منكر صغير واعطيته اكثر من حقه ثم رجعت تندم وتسأل فتحفظ قضا طريقه الدراسه اما انت تدرس تطبق العلم مع مبادئ وتعرف القواعد ثم انت تنطلق من عند نفسك أو إذا رأيت شيء تسكت وتجي لمن يعرف يعرف ثم تقول له رأيت كذا وكذا وكذا وكذا علمني بالطريقة التي أزيله بها هم قال لك كذا أزيله ارشدك ولا قالوا تركه قل ولا ما تقدر عليه ما تقدر تهجم أحيانا بعض الأخوة يهجم ثم يفسد أكثر مما أصلح. أكثر من ما أصلح آآ فيها آآ قضية قصة جيدة مفيدة من جميع الأذواق. قد تكون سامعينها. حصلت عند إخترام حمد العذوحة. هو الحقيقة مونكا، لكن شو جون الطريقة صغيرة. كان يدرس صاحب طلاب وضع لوحة توحيد في في مناه، وسافر ليدرس التوحيد. ترث نفق. من طبيعة الناس من قديم الزمان والفكر فهو أخف على النفس من التوحيد حتى في وقتنا الان حتى في وقتنا اغتنا بالفرصة وجلال المختبار في يوم من جاء الدرس قال يا اخوان سمينا بارح السياح ووجدناها امرأة قد طفها جني وطلب أنها طلب ذبيحة ويخرج خروف وش رأي؟ ما رايكم يا ايها الطلاب هل راينا بس يد الخروف يا شيخ بس الدين سكت وبعد ايام اقتنع الفرصة. الفرصه وقال انه عاد عليها وقال لازم تذبحون خروف تذبحون خروف صح لا مره ثانيه عاد عليها الساح وجعلناها رجل يبي يزني بها فرشائكم قالوا هو عيوذ بالله زينها قتلوه عزم قتل يا شيخ قال عزم سبحان الله سبحان الله ان هذا من اكبر الجهل وهو قولكم التوحيد فيمنع الشرك تقولون ما يخالف يذبح الخروف والمعصة تقولون يقتل هذه يعني مثل الناس فاهمين كان رحموا الله تدريس في التوحيد من بدايلاً مع الفروح لكن يجب معتي حقاً الامر للأمر وعرفنا على المنكر لا أردت هذا منكر أو هذا معروف ومن الخطأ أن يتبنى يتبنى العامة عامياً او أو صغار لا يفهمون يحصل على وجه العموم أوه لو المعروف إنه أنا منكر طيب يدرسهم بزاك الله خير بدل هذا أكثر معروف اجلس درسنا دل درسهم لك مدة ولا تعلموا شرط انهم يوم يعملون ان شاء الله شو التعليم هالحين لاجل يا اخوان زين وجيد ومرغوب شنو ما قريب عند الناس ما لحد ما حد جلد عليه مو باقى ما حد جلد ولا بدل ما يصيروا يلي برسال من جمعيات ولو جلسوا درسوا تدريس منهجين فكر وتوحيد وتفسير وحديث وتعلموا، ونفعوا الناس مثل العلماء اللي راحوا رحمة الله عليهم كان يدرسون يردون حتى الاسلام الله تنطلع من التلاميذ ويرد، ويعين المردود عليه هذا شاد الكلام الأول، أما يقول إنه إذا علم منكره لا ما نعنى أن يعين صار من ممكن في الرد على السبكي وغير غيره كثير من الردود اللي, اللي عينوا إلى منها اشتهرت اشتهرت بضعة المبتدأ ما.